العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء هذا من كمال شفقته على أمته ونصحه لهم صلى الله عليه وسلم يحرص الصائم على ان يفطر على التمر فان لم يجد تمرا فعلى الماء فيقول العلامه من القيم فان اعطاء طبيعه الشيء الحلو مع خلو المعده ادعى الى قبوله قبول هذا الشيء الحلو وانتفاع القوى به القوى الموزعة في الإنسان كلها تنتفع بهذا الشيء الحلو الشيء الحلو الذي يتناوله الإنسان على خلو المعدة المراد بشيء حلو هنا التمر ولاسيما سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به ان التمر يقوي البصر فيقول العلامة ابن القيم وحلاوة المدينة التمر المدينة النبوية كانت حلاوتها التمر وعلى التمر تربى أهل المدينة وهو عندهم قوت حلاوة وقوت التمر لأهل المدينة حلاوة وقوت وأدم تجتمع في هذه الخصائص طعام وقوت يقتاتون به وأذم وحلاوة ورطبه فاكهة هذا ما كانوا يملكونه وقد بارك الله لهم في هذا وغير أهل المدينة تبعوا للمدينة لأن هذه المدينة هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت لقرية تأكل القرى وهي عاصمة المسلمين الأولى التي انبثق منها نور الإسلام لذلك سميت قرية تأكل القرى أي جميع القرى وجميع المدن وجميع البلدان تابعة للمدينة والمدينة هي التي تحكم تلك البلاد وتسيطر عليها هذا معنى اكلها قرية تأكل القرى لذلك جميع القرى وجميع المدن وجميع الدنيا تبع للمدينة إذا كان التمر عندهم قوتا وحلاوة وأذما فليكن كذلك عند غيرهم لجميع المسلمين فليعملوا كما عمل أهل المدينة الأولون ورد في تمر المدينة فضل خاص أن من تصبه على سبع تمرات من تمر المدينة لا يضره السم في ذلك اليوم. وحاول بعضهم التعميم على جميع التمور والسياق يدل على أن ذلك خاص بتمر المدينة. وتكون هذه من ميزة المدينة ومن ميزة تمور المدينة. فيقول العلامة ابن القيم وأما الماء فإن الكبد يحصل له بالشوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ابن القيم كما نوهنا من قبل طبيب ليس عالما عاديا علامة في جميع العلوم الإسلامية وطبيب وله كتاب في الطب النبوي لذلك يتحدث عن الطب عن معرفة لا عن حكاية يقول العلامه من القيم وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالماء لأن الكبد عندما يسوم الصائم ويتركه تناول الطعام والشراب يحصل له نوع من اليبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعدا، ولهذا كان الاولى بالضمآن، وإن لم يكن صائما، الضمآن الجائع إذا كم عليك الضمء والجوع. كان الاولى أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء القدر الذي يرتب الكبد لا يكثر يشرب قليلا من الماء حتى يرتب الكبد ثم يأكل بعده لينتفع الكبد بالأكل بالطعام هذا معما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب أطباء القلوب هم الأنبياء وأتباع الأنبياء وأطباء الأبدان قد لا يعقلون ولا يدركون هذه الأسرار ولكن الأسرار هذه يدركها أطباء القلوب الذين يتحدثون عن الوحي وهم ul. Anbiya, يتبعهم yatbawum, بهم. اللهم لك الحمد على رزقك وفضلك على رزقك وفضلك كما هو مألوف عند الصالح انت ذكر لي درس الطالب قام قائلا وصرح عنه اول قال اذا النهار النهار بها أقبل يقول هو برسالة والله أظهر أقبل بالله تكريم النفس بالصوت أقبل يقول هو في قلب رسالة أن تقوى لبني نسل لأن الله أذب الميعاد قال العلامه من القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يسلي قبل أن يسلي وكان فطره على على رطبات إن وجدها من هذه عليه الصلاة والسلام أن يفطر الإنسان بعد الاذان وقبل الصلاه كما عليه جمهور المسلمين وقد يحصل في بعض الأقطار على جهل تقديم الإفطار على الاذان يفطرون ثم يؤذن مؤذنهم ثم يسل يسلون الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا إذا أخرجنا المبتدعة يؤذن المؤذن فيبادر السائمون بالإفطار ثم الصلاة ولا ينبغي الإكثار عند الإفطار من الأكل على هيئة العشاء حتى يؤخر ذلك الصلاة يلاحظ كذلك عند كثير من الناس أنهم بعد الأذان يتعشون ولا يقتصرون على الإفطار على تناول تمرات أو ما ولكن يتعشون عشاء مما يجعل مما يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب وهذا خطأ ينبغي أن يكون الإفطار إفطار. تناول ما تيسر من رطبات أو تمرات أو شرب ما وبعد ذلك السلاء والعشاء يكون بعد السلاء أما التقديم تقديم العشاء مع الإفطار على حساب تأخير صلاه المغرب هذا خطأ وكان فطره على رطبات إن وجدها لأنها كما تقدم فاكهة علاوة وفاكهة فإن لم يجدها فعلى تمرات فالكل متيسر اليوم بحمد الله تعالى حتى في غير وقت الرطب والرطب متيسر اليوم نحمد الله تعالى على ذلك ونسأله أن يديم علينا نعمة الإسلام والنعم تدوم بالشكر فإن لم يجد لا رطبا ولا تمرا فعلى حسوات مما يتصور هذا في الوقت الماضي وربما الآن في بعض الأبقار وفي بعض البلدان النائية التي يكل فيها التمر ويذكر عن وكلما يقول العلامه من القيم ويذكر أو ذكر إشارة إلى أن هذا الحديث غير صحيح صيغه يذكر يقال لها صيغه التمريض لفظة يذكر وذكر وقيل هذه الألفاظ تشير إلى أن الحديث الآتي ضعيف وليس بصحيح ولذلك قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل منا انك انت السميع العليم على العلامه من القيم لا يثبت هذا الحديث ضعيف بل اوصله بعضهم الى درجه الوضع لانه موضوع لا يعمل به الحديث الضعيف خصوصا الموضوع لا يعمل به ولا ينصب إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد المعرفة قبل أن تعرف أنت معذور لكن بعد أن تعرف يذكر هذا من باب البيان والتنبيه عليه كما فعل العلامة من القيم هنا أولا روى بصيبة التمريض ثم صره قال ولا يثبت وروي عنه سيغة أخرى كما أشرنا وروي عنه أيضا أنه كان يقول اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت ذكره أبو داود معاذ من زهره أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وهذا ضعيف وإن كان أحسن حالا من الذي قبله لأنه مرسل والمرسل من قبيل الضعيف ولكنه لا يبلغ مبلغ الذي قبله إلى درجة الوضع وروي عنه أنه كان يقول إذا افقر ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله تعالى هذا الحديث ذكره أبو داود من حديث حسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر هذا الحديث حسنه بعضهم وإن كان سنيع العلامه ابن القيم يشير إلى أنه ضعيف ولكن لوجود شواهد له لا ينزل عن درجة الحسن قد يكون حسنا ولا يكون ضعيفا ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة, مستج... دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. هذا الحديث من حيث هو فهو ضعيف، ولكن توجد... توجد له شواهد، وارتفع الحديث وتقوى بشواهده إلى أن ثبت حديث ثابت من حيث المعنى بشواهده، وإن كان ضعيفا في سنده. لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ثلاثة ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده ودعوة السائم ودعوة المسافر وفي هذا المعنى ورد غير ما حديث يعني أكثر من حديث وإن كان بعضها فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضا إذا الدعاء حديث الدعاء دعاء الصائم سواء كان عند الإفطار أو طالما هو صائم هذا الدعاء ثابت ليس كالأدعية التي أو الأذكار التي تذكر عند الإفطار التي قلنا فيها إنها ضعيفة وسها عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا من الشرق والغرب فقد أفطر الصائم ما معنى أفطر الصائم؟ وفسر هذا الكلام بأنه قد أفطر حكما وإن لم يتناول مفطرا إنه قد أفطر حكما هذا تفسير وإن لم ينوي, إن لم ينوي الإفطار وفسر بأنه قد دخل وقت فطره هذا التفسير الثاني هو الصحيح هو الذي عليه أهل الحديث أو أكثر أهل الحديث كأصبح وأمس إذا قيل فلان أصبح فهو فلان امسى اي دخل في وقت الصباح ودخل في وقت المساء معنى قد أفطر اي دخل في وقت الإفطار وحل له الإفطار وجاز له الإفطار وليس بمفتر ولو لم يتناول شيء لا يفتر لذلك يجوز الوصال من السحر إلى السحر لو قلنا فهو مفتر حكما فصومه غير صحيح لما صح الوصال من السحر إلى السحر ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه نهى الصائم عن الرفث الرفث الجماع ومقدمات الجماع وكل كلام يتعلق بالنساء أو الكلام مع المرأة كلاما يثيرها أو يثير الرجل لا ينبغي للرجل أن يتكلم مع امراته وهو صائم كلاما غير عادي كلاما يثيرها أو يثيره خشية أن يقع في الجماع هذا هو الرفث الرفث الجماع وما يسبب الوقوع في جماع مع المراه منهي عنه لذلك مباشره النساء او مباشره المراه انما يجوز للرجل المباشره فيما دون الفرج اذا كان يامن على نفسه ويملك نفسه من فوق الاذاب ذلك جائز اي أن يتمتع ما لم يخف على نفسه اما اذا كان خائفا على نفسه كان كان قريب عهد بالزواج ينبغي ان يبتعد عن ذلك خشيه الوقوع ونهى عن الصخب رفع الصوت في الاسواق الصيام يهذب يهذب الاخلاق ويمنع من الاخلاق الشاذه كرفع الاسواق والسباب سباب الناس والشتائم هذه من قول الزور وجواب السباب بين النبي صلى الله عليه وسلم أيجيب. ايجاب السب الساب بغير سباب فأمر من ابتلي بمن سبه أن يقول لمن سبه إني صائم اختلف اهل العلم هل يقول ذلك بلسانه او يقول في قلبه منهم من رأى انه يقول ذلك بلسانه لان هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ ومنهم من رأى انه يقول ذلك بقلبه لان القول يشمل قول اللسان وقول القلب وفصل بعدهم تفصيلا. إن كان صيامه فريضا فليقل بلسانه لأنه لا يخشى من الرياء والناس كلهم في رمضان مثلا الناس كلهم صيام. إذا قال إني صائم لمن ثابه لا يخشى عليه الرياء وأما إذا كان متطوعا وصوم متطوع غالبا سر بين العبد وبين ربي لا أحد يعلم عنه ما لم يعلن هو لذلك ينبغي أن يكون بقلبه خشية الرياء لا يقول بلسانه لأنه إذا قال بلسانه ربما جاءه وسواس الرياء وأن يكون ذلك بمثابة إعلان عن صيامه إذن فليصبر وليقض ذلك بقلبه ليذكر قلبه ولئلا يثيره السباب ويصبر على ما زاد على ذلك. نعم. بسم الله الله صلى الله عليه الله بسم الله بسم وخير بسم نعم الله بسم نعم. وخير بسم الله بسم الله بسم الله بسم فهو اتفق مثل هذا في الحضر فكانهم فكره قوه اللهم على دقاء عدوههم وعدامهم الفكر فيه قولان الصحيح المالي لله أن ذلك ظرفت يورب التنمية وبيه أختي العساكر الإسلاميين فانحى رؤهم من الضغط إضاءه الحضر لذلك من الضغط المجرد السمر على في هذه حق في لأن القوة المقرعة تختص بالمسالة والقوة هنا له والمسلمين ولأن مجقة الجهاد لنظر من مجقة الزر ولأن المسالة الحاصلة بالجبر بالمديار الدهاد من المسالة بالذكر المسالة ولأنه معتراء الأمضاء وأعدّوا له مستقعة من قوة والففر عند اللقاء من عظم أصداق القوة فالنبي صلى الله عليه وسلم فتفسر قوة الله وولاية الموراء الأصدقين nie ma w tym miejscu, ale nie ma w tym miejscu, tylko że jest w tym miejscu. Nie ma w tym miejscu, tylko że jest w tym miejscu, وكان że jest w الله من هدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في رمضان سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وافطر دل ذلك على ان المسافر له ان ياخذ بالرخصه فيفطر وله ان يصوم ان شاء ان على الصيام ومن هنا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر إن ذلك ليس على الإطلاق وإنما ذلك في حالة خاصة في حالة ما عجز الإنسان عن الصيام وربما سبب له السقوط والوقوع على الأرض في مثل هذه الحالة يقال ليس من البر الصيام في السفر أما في الحالات العادية فعلى هذا التفسير إن رأى من نفسه نشاطا وربما ينشغل فيما بعد عن القضاء له أن يصوم في نفسه تعبا أو أن الصيام قد يعوقه عن عمال أخرى كأن سافر للعمر مثلا ورأى أن يفطر ليقوى على الطواف والسعي وعلى تلاوة القرآن <تصفيق> وعلى تكرار الطواف بالبيت رأى أن يفطر لذلك فالفطر أولى له وخير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بين بين الأمرين بين الصيام وبين الإفطار ولو كان الإفطار ولو كان الصيام في السفر مطلق ليس ببر لما خيرهم بين الصيام وبين الإفطار وكان أمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتال إذا كان السفر سفر جهاد ودنوا من عدوهم أمرهم بالفطر ليتقووا بالفطر على مقاومة العدو او على قتال العدو فلو اتفق, ولو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة كان في الفترة قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر فيه أو لا فهل لهم الفطر إذا كان المسلمون في بلدهم ولكن حصل القتال في البلد كان هاجم العدو البلد والناس سياء ورأوا ان في الافطار لهم قوه على العدو وهل يجوز لهم ان يفطروا وهم ليسوا بمسافرين وهم في بلدهم يجوز لهم ان يفطروا ليتقووا بالافطار على على العدو وعلى القتال قولان لاهل العلم ويقول العلامه ابن القيم اصح القولين لهم ذلك لهم أن يفتروا وإن لم يكونوا مسافرين لأجل القوة على القتال ويقول وهذا اختيار ابن تيمية شيخه وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق في حرب التتار كان العلامة كان الإمام ابن تيمية من المحرضين للمسلمين على القتال ومن الناصحين للسلطات على القتال على قتال التتار وليس يحرضهم على القتال ويتقدم أمامهم في الميدان رحمه الله وافتى للمسلمين الذين يحاربون القتال في دمشق في سوريا افتى لهم بالافطار ليتقوّوا ذلك على قتال عدوهم فوقعت في قبلة دمشق وقعة كبيرة ومعروفة في التاريخ وكان لابن تيمية في ذلك موقف فريد يشبه موقف الأنبياء حتى بعد الأمراء وبعد المسلمين وساقهم إلى أن أوقفهم أمام العدو وهم ينزلون كالسيب من مكان منحدر العدو فأوقفهم هذا الموقف فقالوا له أوقفتنا أمام الموت فرفع بصره إلى السماء وشخص ببصره ودعا كثيرا بدعاء سري إنما يرون تحريك شفتيه ثم بعد ذلك انطلق وانطلقوا خلفه فقاتلوا فنصرهم الله وهزم اعداءهم بطريقه ما كانوا يتوقعونها والراوي يقول لم اره بعد ذلك لانه دخل في المعركه لم اره الا بعد النصر وهزيمة العدو ما رأى شيخ الإسلام إلا بعد ذلك هكذا كان يشارك في القتال ويحث المسلمين على الصبر ويفتي لهم بالإفطار ويدعو لهم بالنصر ويبشرهم بالنصر وتم الله وأتم الله لهم ما أرادوا في تلك الوقعة التاريخية الشاهد في مثل هذه الحالة يجوز لغير المسافرين للمقيمين أن يفتروا ليتقووا بذلك على مقابلة عدوهم حفلا عاديا ليس سفر حرب. ويجوز لك أن تفطر. فكيف لا يجوز لك وأنت تقاوم العدو وتقاتل العدو في البلد وتدافع عن الإسلام والمسلمين بل هذا أولى. بل إباهة الفطر للمسافر. تنبيه على إباهته في هذه الحالة اي هذا يكون من باب اولى ترخيص الفطر للمسافر دل بفحو الخطاب على جواز إفطار في البلد إن احتاج إلى ذلك لقتال العدو فإنها أحق بجوازه ولأن القوة هنا لأن القوة هناك في السفر تختص بالمسافر هو الذي يستفيد من قوته وحده والقوة هنا في الحرب في البلد له وللمسلمين يستفيد من قوة المسلمون معه كما يستفيد هو ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ولا شك في ذلك ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر وهذه المبررات كلها تجعل العلامة من القيم يرجح رأي شيخه شيخ الإسلام بأنه يجوز الفطر في البلد للمقيمين في حالة القتال ولأن الله تعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه والفطر عند اللقاء من اعظم اسباب القوه اذن من باب, من باب اتخاذ القوه وعداد القوه الفطر في الحضر في حاله الجهاد والقتال والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوه بالرمي والرمي لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء الذي يقوي المجاهد على الجهد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم أدنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم لم يأمرهم ولكن عرض عليهم عرضا فقال والفطر أقوى لكم وكان ذلك رخصة بترذيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما نزلوا منزلا آخر أقرب إلى العدو فقال إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا أمرهم بالإفطار فكانت عزمة أي واجبا يقولوا السحابي فأفطرنا فلعل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم الى الى يتلقون بها العدو وهذا سبب اخر غير السبب غير, الس... غير هذا سبب آخر غير السفر اي للفطر سببان السبب الاول السفر السبب الثاني التقوي على العدو والسفر مستقل بنفسه في جواز الإفطار ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه فالتعليل فعلل في هذا الفطر الذي تقدم الآن فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو وهذا سبب آخر غير السفر والسفر مستقل بنفسه في جواز الفطر ولم يذكره في تعليله في هذه القصة وإنما ذكر الدنو من العدو ولا أشار إليه لم يقل بأنكم مسافرون وإنكم على سفر فالتعليل به التعليل بالقوة على القتال والتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص اي تعليل الفطر بالسفر اعتب فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص وهو السفر, السفر... الشارع ألغى هذا السفر هذا السبب الذي هو السفر والغاء وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو لأن النبي عليه الصلاه والسلام جعل العلة هنا لقاء العدو والتقوي على لقاء العدو وعلى قتال العدو والغى السفر, السفر الذي هو السبب الأول والعكس لا يجوز أن أتبر السفر هو السبب وعدم اعتبار القوة أو اكتساب القوة هذا لا ينبغي واعتبار السفر المجرد الغاء لما اعتبره الشارع وعلل به إذن الأولى الجمع بينهما بل تغليب ما علل به الشارع وهو القوة على العدو نعم <تصفيق> تضيح أن الفطر لهجل الجهاد اولى له منه السفر نعم وكيف أقد أشاره العدل وحقه عليها وصرح بأكمها وحزم عليهم ويدل عليه ما راء عيسى بن موس أن شربة من الدنار ويدل عليه من الدنار قال سبعة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة أنا وروم التجار ما أخذوا كما من شرب، كأعلى التجار، حتى عليه وكل أهلهم بهذا الأرض هذه التجار، وما إذا تجرى السرور عن الجهاد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالجود هي وسط النور، فمن أخذ بها حسن، ومن أحبها صل الله عليه. نعم. تمل بس بس بس هذا بس وبالجملة فتنبيه الشارع الشارع الحقيقي هو الله فيطلق لبض الشارع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له التشريع بإذن الله تعالى بدليل أمر الله تعالى المسلمين بطاعته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطلق طاعته وله الطاعة المطلقة لذلك يطلق عليه لفظ الشارع وإن كان الشارع الحقيقي هو الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله شريعة الله لذلك يجوز اطلاق الشارع عليه وأما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يبلغ عن الله لا يجوز اطلاق الشارع عليه لذلك ما يسمى برجال التشريع جناية في الإسلام رجال التشريع يسمون رجال القانون رجال التشريع هذه جاهلية كأنهم يشرعون شريعة غير شريعة الله إذ ليسوا بماذونين من قبل الله تعالى ليشرعوا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له واوحى إليه أن يبلغ من عنده احكاما غير موجودة في القرآن بل يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي لذلك يجوز أن يقال له أنه الشارع وأما رجال التشريع فهؤلاء مجرمون يشرعون شريعة غير شريعة الله وغير الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إطلاق رجال التشريع عليهم للمسلمين يقول العلامة من القيم فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر وهذا واضح فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليها بأن يفطروا لأجلها لأنكم مسبعوا عدوكم غدا أمرهم بالإفطار فأفطروا ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس ان شعبة أن عمر بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنه قال رسول, رضي الله, عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة إنه يوم قتال فافطروا ولم يقل يوم سفر فافطروا ولكنه قال يوم قتال إذن التعليل بالقتال أقوى من التعليل بالسفر تابعه سعيد, سعيد من الربيع سعيد من الربيع شعبا فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء فافطروا الفات قدر التعكيب وكل أحد يفهم يفهم من هذا اللفظ كل أحد له فهم بأسلوب اللغة العربية يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال لا لأجل السفر وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد سفر عادي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في الفطر هي رخصة من الله في السفر، فمن أخذ بها فحسن، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه، ومن أحب أن يصوم لظروفه الخاصة فلا جناح فلا جناح عليه فليصم إذا لم يلزمهم بالفطر لمجرد السفر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه فلنجب على بعض الاسئله الوارده سائل يسال هل يكره السواك بعد الزوال كما عند الشافعيه الجواب لا يكره السواك لا قبل الزوال ولا بعد الزوال بل لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال والذين كرهوا المسواك استعمال السواك بعد الزوال ظنوا أنه يزيل خلوف فم السائم وخلوف فم السائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك لما سمعوا هذا الحديث ظنوا إن هذا التغير الذي يحصل في الفم من ترك الطعام أنه هو الخلوف وانه يذهب بالمسواك لذلك كرهوا الجواب على هذه الشبهه لو كان خلوف فم الصائم ما يزول بالمسواك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك فكيف لان خلوف فم الصائم بمثابه دم, الش... دم الشهيد يأتي الشهيد يوم القيامة فدمه لونه لون دم وريحه ريح مسك لأنه عين الدم عين ولكن خلوف فم الصائم الذي ليس له عين يأتي يوم القيامة الصائم وخلوف فمه كريح المسك أطيب من ريح المسك إذن ذلك ما ينبعث من المعدة عند خلوها من داخل المعدة وأن المسواك لا يزيد وأما إزالة سفرار الأسنان بعد النوم وفي المناسبة هذا مطلوب للصائم وغير السائم بل السائم أولى لأن السائم يكثر من قراءة القرآن وتالي القرآن كأنه يتحدث مع الله ينبغي أن ينظف فما ويطهر بالمسواك لأن المسواك مطهره للفم مرضاه للرب حث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك مطلقا وأمر امرا مؤكدا أن يستعمل الإنسان المسواك مع كل وضوء ومع كل صلاه ولم يستثن الصيام وعدم استثنائه للصيام بل قال بعض الشهاده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ويتمسوك ما لا أعد ما لا أعد كثرة وكان عبد الله بن عمر يرى وهو ذاهب إلى المسجد لصلاة العصر وهو يتسوك والمسواك عند السلف ما كانوا يتوقفون أبداً في أمره في الصيام وفي غير الصيام والذين استدلوا بالحديث الذي تقدم دو حديث خلوف فم الصائم إنما هو اجتهاد منهم والاجتهاد لا يجوز أخذه لغيرهم ممن تبين لهم بأن خلوف فم الصائم ليس أمرا يزيله المسواك ولو كان ذلك امر يزيله المسواك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مؤكدا. والله أعلم <تصفيق>